إذ أوحينا إلى أمك ما يُوحى أن قذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي له وألقيت عليك محبة من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 أَقُكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي إِذْ هَبَى إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ قَرَّ فَقُولَا لَهُ قَوْلَ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى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 ان العذاب على من كذب وتولى قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى